ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات رانين بالله ظن السوء عليهم ذائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعذ لهم جهنم وتاسم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 كثوا على نفسي، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلصون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا.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 بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل غلتم أَلَّا يَنْقِلَ بَوَشُولُ الْمُؤْمِنُونَ إلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا، وَزَيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَغَلَّمْتُمْ وَنَسَوْيَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَاهِنًا.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 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلثين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 وعدكم الله مغفرة كثيرة تأخذونها تعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما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 تَنزِ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِتَنزِيلِ اللهِ تَزْوِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَوْفَرَكُمْ عَلَيْهِ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 تقوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم فتصيبكم منهم معروة بغير علم اللي يدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيلو لعذبنا الذين كثر منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميم حميم الجاهلية فأنزل الله سكينة فأنزله الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة السقام وكانوا أحق بها وأهلها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 آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهداوة ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفّ بالله شهيداً محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشدّ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورقوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره وملهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما